زيديني يا احلى نوبه جنون زيديني وزيديني عشقا زيديني يا احلى نوبه جنون زيديني زيديني, زيديني زيديني غرقا يا سيدي عند البحر يناديني زيدني موتا عل الموت اذا يقتلني يحييني امرات بين نساء الكون من احببتك حتى احترق الحب احببي يا يا يا احلى امراه من احببتك حتى احترق الحب ndi turi di nesakna s can tuki fi vawiy aoyouni ndi ahla mratin ndi nesai ikaw ndi ahbdini ndi ahman ahbabtuki ndi ahta ahtarafal huk ndi ahbdini ndi turi أنا أسكنتك في ضوء عيوني وحبك خارطتي حبك خارطتي ما عادت خارطة العالم تعنيني وحبك خارطتي حبك خارطتي ما عادت خارطة العالم تعنيني أنا أقدم اصبحت من الحزن وان جروحي نقشوا نساني كسر بحمام من بغداد الى الصيني اش ايس عندي يا يا رمل البحر اه وروح الروح ويا غابت زيتوني يا طعم الثل والطعم النور ونكهه الشكي ويقيني اشعر بالخوف أشعر بالخوف من المجهول فآويني أشعر بالخوف أشعر بالخوف من الظلماء فضميني أشعر بالبرد أشعر بالبرد أشعر بالبرد فغطيني غطيني وظلي قربي غنيلي فأنا من بنء التكوين أبحث عن وطن لجبيلي عن حب امرأة يأخذني بحدود الشمس يرمي زيديني عشقا زيديني يا أحلى نومات تكون زيديني عمري مروحتي خمديدي موحى بسات ديني خديني جسرا من رائحة الليموني وضعيني مشطا عاجيا في عتمة شعرك وانسيني من اجلك اعتبت رسائي وتركت التاري فورائي وشطبت шаҳада таминна ки جميع қаттату TV.